فهذا باللسة للثلاثة الأنواع من كان عفاقيا ومن كان دون المواقين وليس من المتشة ومن كان دا من داخلا في حدود حرم المتشة يستوي في المتشة أن يكون من أهل المساكن هذا في القديم أوضى واحد المتشة التي لا تخرج عن حدود الحرم لأنه في القديم كانت هناك المتشة وهي المتشة القديمة التي لدي المساكنها وكان غضاً أن الإنسان لو وصل إلى قبور المعلاء لا يجد مساكن ويبدأ في مقطع الطريق ويجد فقط الناس أرساها لأنها كأنها يعني خارج المساكن ذاتها ولذلك تجدون يقولون أهل مكة ومن في حكمهم داخل الحرب أما يوماً هذا تكافثون مكة ممتلئة وهذا يصل العلماء أهل مكة ودي قوة ذي طواع أو طواع أو طواع منه مثلة الطواع الوادي المعروف الذي يسمى الآن الزاهل فهذا الوادي كان في القديم فيه ذرور وفيه منساكن وفيه أمان وكانوا يقولون أهل مكسى ومن في حكمهم لمن هم داخل بدود الحرم وأشهر الحج شوار وذفعدة وعقل من ذي الشجة بعد أن فرض رحمه الله من ديان نصاط الحج المكاني شرعت ميقات الحج الزماني وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه الحج أشهر من المعلومات وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءه فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وهذا في يوم عيد النحر في يوم عيد الأضحاء وهو يوم النحر صبيحة يوم النهار قال من صلى صلاتنا هذه عن ذنب الزلفة ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفاته أي ساعة من الليل أو نهار فقد ثم حجه وقضى تفزه فكأنه جعل نقاط الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاسم وفي الحقيقة عشر من ذو الحجة ليست في كاملها داخلة في النقاط لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصالح في يوم العين لم يصح أحرامه بالحج واضح وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرف أحرم ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر فحينئذ يتحلل بعمره ويقضي حجه من عام القاضي عليه جم كما وقضاء عمر في هبار من الأسود لما خاتوا الحج الشاهد أن هذا النقاط نقاط الجمال لماذا يرقلون عشر من الحجة ليس المراد أنه في يوم العاشر ينوي الحج لأنه لا يتأثن منه ذلك إنما هذا دقاء من العلماء الله عليه لأنهم لا يستطيعون عندك الآن عشية عرفة لهو اليوم التاسع ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس هذا الأصل فالأصل أن فسع من البيت الحجة تنتهي بمغيب الشمس لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الحجر دخل اليوم العاشر لكن لم يدخل بكماله وإنما دخل بصورة معقدة محددة معروفة معهودة فكذلك يقولون وعشر من ذلك حجر وهذا على سبيل التمديل على ليلة النحر أنها داخلة في الإحرام فيجوز لك أن تحرم وأن تقل بعرفة وتكون مدركا للحجر لا أن العسر بتمامها وكمالها محلاً أن العشر بثمانها وثمانها يتعتبر محلا للنسب هذا لا يقول بها حج لا يقول أن لو جاء صبيحة يوم العيد فأطلوا على الحجر وقال لبيك حج لم يرقى الحج وهل تنقل بعمراء أو يرسل بإحرام واجهة مشورة عند علماء رحمة الله عليه إذا لم يكن الزمان زمان حج زمان حج لكن قالوا عشر من الحجة تنبيها على هذا لأن كل ليلة عشيتها من قبل كل يوم تكون عشية النهار عشية متى في الليلة التي تستقه فيكون اليوم يستقه ليلة بعد ذلك النهار ولكن في يوم عره العشر يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عره بالليل وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول الرمي رمي الجناري يستمر في الليالي في أيام التشريف إلى طلوع الفجر لانسحدة سحد الليالي فجعل ليلة الحادي عشر لما بعد لأن ليلة النحر فكل ليلة تتعى حكمه ولذلك صح فيها الإحرام ثم بعد ذلك في يوم العيد ترني جبرة العقبة إلى طلوع الفجر من صديحة الحادي عشر وحينئذ انت كأنك تحب ليلة الحادي عشر إلى العاسر ثم تجحب ليلة الثاني عشر لل عشر وتجحب ليلة الثالث عشر للثاني عشر هذا بالنسبة لمن يقول بأن الرن يستمر إلى طلوع الهجر من كأنهم رأوا من استمرار الوقوف إلى طلوع الهجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته وهذا هو السبح قول العلماء وعشر من ذو هذا بالنسبة لابتداء الحج انتهاء الحج له مقاطا آخر يقولون شوال ذو القعدة شوال وذو قعدة وذو الحركة. لمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاظة قبل مضيج شمس آخر يوم من ذو الشجة فإنه لا فدية عليه لا تلزمه الفدية لأن مبركنا وقع في النقاط الزمان وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذو الشجة فحين إذن يكون أشهر هذا القضاء ويرزم ذو جنب جبرانا لهذا النقص فحين إذن إذا قالوا أشهر بالشجة شوال و ذو وعشر من ذو الحجة قصدهم الابتداء يعني ذهول دينية النسك وإن أراد كذرا من الأمان و الكمال إسمانه النسي يقول لهم شوال وذل وذل بعض الأحيان ده حتى بعض الحيان قد يستغرب بعض طلاب المهم كيف يقولون قال بعض العلماء إنها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة كاملة و كاذه يقال بأنها شوال و ذو عشر من ذو فوتها أنه ثارث يؤقت الحج اتداءاً وثارثاً يؤقت الحج انتهاءاً وفائدة الخلاف في من أخر طواف الإفاظة إلى آخر لأن كذا قلت عشر من ذو الحجة يرى بعض العلماء أن كذا قلت عشر من ذو الحجة تأقيثاً يقولون لو طاف طواف الإفاظة في اليوم الأول من أيام التشفيق يلزمه جم لأنهم يرون أنه لابد من يقاعه في يوم النحر لأنهم بصفة من يوم النحر وحينئذ نرونه تأقيفا وإزالا في يوم النحر لا أسرابكم الله الشيخ من فضيلة الشيخ وجزاكم في وجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل من أحرم دون المقاط في معاذ إلى ثم فماذا يفعل أسرابكم الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وفحبه ومن ولاه أما بعد من أحرم دون المقاط ثم رجع الى النقاط واحرم وجدد النية فللعلماء فيه قولان القول الاول انه لا يسقط عنه الدم وان احرامه انعقدا دون النقاط وحين اذا لا يفيد من شيئا لا يسقط عنه الدم سواء كان نافيا او متعنفا فلو نفع ثم بعد ان جاوز النقاط تذكر فاحرم مما رجع أو قصد أن يجاوز النقاط فأحرم مجاوزا للنقاط في كلتا الحالتين ينزمه الدم رجع أو لم يرجع وهذا هو الصحيح لأنه نوى وقد لزم الإحرام بنية لأنه بالإجماع لأنه إذا لبى ونوى أنه دخل بالنسب فحين إذا يكون رجوعه بعد العقادة الإحرام والعقادة الإحرام كان بعد النقاط ولا على النقاط بعد النقاط وبناء على ذلك ينزمه الدم ولا يفيده الوجوع شيئا لأنه لا يرفع الثابت بدليل أنهم حكموا بكونه محرما والإحرام منعقد بالموضع الذي أحرم منه من دونه فبالإجماع لو أنه مضى لوجه صحة إحرامه إذا المعنى ذلك أن الإحرام قد انعقد فالوجوع لا يبنيه شيئا وإذا كان الإحرام منعقدة فالإخلال موجود فيكون رجوعه لما بعد ذلك لا يرفع الثابت والباقي فلزمه الدم من هذا الوجه و قال بعض العلماء يسقط عنه الدم إذا رجع ملديا فقط عنه الدم وهذا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفه وهو قول مرجوث والصحيح أن الدم لا يسقط بأي حال مدام أنه قد أحرم ونوى سواء الرسعة أو لم يرجع وهو أصح أقوال العلماء والله تعانى عنه أثابت من الله قبيلة الشيخ يقول السائل أشكل علينا أن المواطين فأماكن خصفها الشرع وَلَكِمَنَا لِعِمِذُ الْمُسَامَتَةَ فَهَلِ الْمُسَامَتَةُ مِنْ بَبَرُ الْقِيَابِ أَسَابَكُمُ لِلَّهِ القياس شجّر والشرع اعتبر القياس النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة أن عن أمي قال رأيت لو كان على أمك بي أكن في قاضيتي قالت نعم قالت أدينا الله أحفى أن يقضى قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولا من أشه قال هل لك من إذن قال نعم قال ما قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لأوقف قال من أين أتاها قال لعله نزعها عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فقال تجدع الشبهة في ال... بثقاط القذر على اندفاعها واندرائها في الحيوان وهذا قياس صحيح كذلك لما قال عليه السلام أرأيت لو وضعت الحرام أكان عليه يدل فهذا يدل على القياس فالشاهد أن الشرع يعتبر قياس حجة الرجل الآن في منطقة لا يستطيع أن يمر فيها بذيش حليفة. لا يستطيع أن يمر بذيش حليفة. ولكن أن يسامت ذيش حليفة تماما فحينئذ نقول حكمه حكم من مر بذيش حليفة يعتبر المسافة التي تسامت ألس تسقل إذا ركب الطائر وركب السائر سيارة أنه بمجرد المحاذاة يلدي تقولنا أن نقول نفس المحاذاة كالنسانة لا بغض مدامنا في نفس الجهة كأن الشرع قصد من هذه الجهة أن لا يمر إلا وقد أحرم فيكون العظة بالسمت والجهة وحينئذ نقول بالسمت لأن الشرع يشهد له بعد نظره صحيح وقياسه صحيح فلو أن الشرع جاء يحدد المواقع تفور الآن لو أن الشرع أراد أن يحدد المواقع فهو بين أمرين. إما أن يقول للناس بقسم العقلية والحرم العقلي كتشريع في الأمرين إما أن يقول لا تشريعوا مثلا نمظر إلى المدينة ذو عن أن المدينة تبعد عن مكة عشر مراحل لأشرة أيام الأربعمائة كيلو التي بين المدينة وبين بين مكة وبين الخليفة الشرع بالخيار بين أمرين إما أن يأتي ويحدد جهة المدينة ويقول هناك مثلا كم يثامت جهة المدينة من القرى والمنازل هل يجب سمد صلى الله عليه وسلم يعبد هذه القرى والمنازل ويقول بالخليفة وكذا وكذا وكذا وكذا هذه طريقة باعتبار الجهة بالسامة الطريقة الثانية أن يقول لا يلزم هؤلاء الذين يأتون من الجهة البعيدة أن يذهبوا ويتحولوا إلى المدينة وحينئذ كأنه يقول لا إحرام لأهل ومن وإن كان بجواره إلا من الحليل أو من سامة إلا من الحليل والنص ما جاء بهذا الشر وقق رسول الله عزيزي لأهل الندينا بالحليل وسكت عن غيرهم حتى يجسهد العلماء فيتابوا على اجتهاده وتكون المثل اجتهادية فيكون أعظم في ثوابه فنزلوا غير المنصوص عليه على المنصوص عليه وأشهد قطة المسكوطة عنه بالمنطوق ورعوا أن الشرع نبهد هذا علىها وحينئذ يكون الشكم واحدا وتطنئنا النصر إلى أنهم يأخذوا حكم أهل المدينة ثم لو أنك قلت ماذا في مكان على سنة بالحريف ماذا تقول له تقول له اذهب يعني إلى مكة وأحرم من مكة وليس من أهل مكة ولم ينشئ نية من مكة تقول له أحرم من محاذاة رابط أو, مح... أو إذا بينا رابط فحينئذ سيمر إلى جهة تقطع ما بينه وبين المدينة من ذو الحريفة كأن يكون في الشر فيحتاج عند مغوري سيمر بما هو دون نقاذ بحليب قد قال الصلاة والسلام من كان دون ذلك لا يحرامه من شيء وبناء عليه أن نقول من سامة المدينة يعتبر فمتدف ليسا إذا كان في الطريق على السنة لكن لو كان في جهة ضدية المدينة مثلا المدينة تكون شمال مكتن فقال الشمال لمكتن فهو في شمال مشرف إلى الشرق شمال شرق ولكنه لا يمر بمقاط المشرق فحينئذ نقول له أنت بين أمرين إما أن يكون طريقة تدخل فيه على محاذاة سمت المدينة فتفرم عند دخول الطريق فنقول مثلا للذين هم بشرق الخط السريع نشرق الخط السريع خط المدينة كالمهد مثلا إذا جاء من المهد نقول له يزمك الإحرام ما لم تدخل في الخط حتى تكون بسمتي أهل المدينة ويزم حينئذ أن تفرم بالمؤسل لخليك لقول عبدالسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من شيء عن متى يكون دون إذا جاء بسمت النقاط ودون النقاط ودخل في طريقه وسلكت فديلة حينئذ يشير أما إذا كان على رفع السمت كاليوتنى ووادي الحرق ونحميه فقد ضينا فاطمع أنه يحرم من مضيه فالله تعالى أهلا أسراب الله فضيلة الشيء فالمقاط الوادي محرم هو مستامة لقرن المنازل من أهل الطائف بالخيار بأن يحلموا من قبل المنازل أولادي محرم نعم يقولون أنه بالمحاذاة خاصة بالمراحف القديم أنه يكون المسيرة يوم وليلة وفي حكم بعد قرن المنازل وذات عرق عرفها فهذا يعتبرون بالسم في المحاذاة في إن شاء أحرموا من محرم إن شاء أحرموا من السيد ولكنهم أحرموا من وادي محرم فإنهم ينعطبوا إحرامهم وانسحوا الله تعالى الله. فضيلة الشيخ من أحرم قبل الميقات فإنه يجدد إذا نضغ الميقات فهل التجديد واجد لمعنى أنه إذا لم يجدد يجب عليه الظلم التجديد لازم وهذا لأن النبي صلى موقف وهذا التأقيف على سبيل التحديد وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلوا عني مناسككم فأقته وحدد ولا يصحوه أن يمر بالمقاة دون أن يجد ذنينته بالإحرام بالعمرة والحج أو بهما معن والله تعانى بالنسبة خضيلة الشير والحج من مكة ثم خرج إلى الطائف للزيارة أهله ثم أحرم من مقاة أهل الطائف ماذا عن هذا الإحرام أسابق الله بسم الله <تصفيق> الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحته ومن ولاه أما بعد فإن المكية إذا نوى الحد ثم انطلق إلى الطائف فيجب عليه أن يحرم من نقاط أهل الطائف والسبب في ذلك أنه يتمحب سبره التالي للمسك وقد نغرب الطائف فأخذ حكم أهلها فيلزمه حينئذ أن يحرم من نقاط أهلها وهكذا لو خرج إلى النذينة وخرج إلى جدة فإنه يذبه أن يحرم من نقاط المدينة ويذبه أن يحرم من جدة لأنه لا يصح منه أن يدخل إلى مكة بعد هذه النينة إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراده تعالى. الله تعالى عزيز أشابكم الله فقيلة الشيخ هذا شائل يعرض مثلثة وقع فلم وهو أنه قدم من القتين للطائرة وأحرم فيها لما حاب الميقاط لكن الطائرة لم تستطع هرط في جزة نظرا للأحوال الزوية وهبطت في المدينة فما با يفعل من أحرم ثم رجع إلى دون المواقيد فلا يزال محلما وحينئذ يبقى بإحرامه وإذا رجع إلى مكة يرجع بالإحرام الأول ولا يلزمه إحرام ثاني ولذلك قلنا إن من أحرم دون المواقف ورجع ثانيةً لم يسقط عنه الدم وهكذا حال بالنسبة لمن أحرم فطرأ عليه العذر فرجع فإنه لا يزال متلبساً بالإحرام الأول أما الدليل على كونه لا يزال متلبساً فظاهر قوله سبحانه وأسم الحج والعمرة لله ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما مر بالنقاط في السفر الأول ونوى إن عقدت نيته وصحت وثبتت فتوجه عليه خطاب الشرع أن يتم هذا الحج ويتم هذه العمرة لله فحينئذ لا تدخل عمرة ثانية ولا تدخل حجة ثانية أي لا تدخل نية عمرة وحجة ثانية فوق النية الأولى ويبقى بإحرامه الأول ورجعه إلى دون المواقيت لا يضره بشيء والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيء فليزن من حج عن غيره نافلا أن يرجع من حيث فرض عليه الحج ومن اختص ذلك بالحج في الفريضة أثارت الله ذلك بحج الفريضة أما بالنسبة للنافلة فإنه من حيث أنشأ والسبب في ذلك أنه إذا نوع أن يحج عنه نافلة فمن حيث أنشأ نية فأصفحت النية بالنسبة ناشئة بخلاف النية المستقرة في الزمة فإنه إذا مات وقد قصر في حجه من المدينة وقد توجه عليه خطاب الشرع أن يحج من المدينة وحينئذ يذب حجه أن يحج من نقاط المدينة ولا ينفقر إلى ما دون ذلك والله تعالى عنه أثاثة الله فضيلة الشيء ما مقدار السلم معتدري في المحرم حتى يطرح للمرأة أن تسافر معه أثاثة الله العبرة في المحرم أن يكون قويا على الدفع العبرة في المحرم يستفر أن يكون قويا على الدفع أما إذا كان عاجزا ومن السطمة الذين لا يدفعون فهذا يفوت مقصود الشرع لأن مقصود مذن لو كان مشلولا فمدر هذا بعض العلماء يعتبره محرما يستفر لكنه يفوت معنى الشرع قالوا فلو تافرت بصبي صغير لا يدفع لا يعتبر محرما موجدا لحل السفر والسبب في ذلك أن مقصود الشرع من وجود المحرم أن يدفع عنها فإذا كان صغير السن وهو الذي دون البلوغ فإنه وجوده وعدمه على حد سواء ولابد أن يكون محرما يدفع من الرجال ويكون قادرا بحيث لو طرع على المرأة من يؤذيها أو يتعرض لها يكون جلدا أو تعبت المرأة ويحتاجت إلى معونة أو من يحفظها يكون جديدا قوي على ذلك ما إذا كان مشهولا أو كان صغيرا فهذا وجوده وعدمه على حد سواء ولد من وجود المحرم الذي يدفع وعليه فرغ أن الصغيرة لا يدفع في الحد بالنسك والنسك إلى كإذا لم تجد غيره ولابد أن يكون المحرم بالغا قادرا على الدفع عنها لأن مقصود الشرع هو حصول دفع الضرع عن المرأة الله تعالى أعلم أثابت من الله قضيلة الشيخ ما حكم السفر العنة مع ابن وان وأن معها بناتها فالتعتبر الأم بمثابة المحرم لبناتها وذلك في رفع الحرج ومشروحية السفر ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجها في صحبة أختها ونحو ذلك أثابتون نعم الأم تكون محرما لبناتها إذا كانت ذكرا ورجنا كيف ندخل هذا في هذا هذه إمرأة يقولنا محرم للنساء ان القلبه ذكرى مشاركه ذكرى خيل يسكن معهم لان المحرم الرجل هذا من غرائب ما يكون عند بعض العامي يقولون في الساغر مع الساغر مع عمتها ومعه ومعها بناته فالام محرم لبناتها وهو محرم للام وهذا لا شكله من غرائب ما يكون من الثق لم يقل احد لهذا لان المرء لا تكون محرم من الم المراد يجيد الرجل لا يحل لامرأة تؤمن بالله وليوم آخر أن تسافر مسيرتهم إلا ومعها ذو مقاذات ذو فإذا انقلبت ذكر ذكرى الناس. هذا لا يقول به أحد ولا يعتد به أحد وقد ينتشر عند بعض الناس اليوم ويقولون المرأة للمرأة محرم تسافر الزوجة ومعها أبتها أو بنت أبسها. الزوجة محرم من تغسر والزوج محرم من الزوجة على هذا يصبح النساء في مئة امرأة ومع هنا كل امرأة مع مرأة محرم يعني يجوز لها أن تنكشل عليه وصافحة وتكون معه ثم يسافر بذكر واحد محرم لواحد وتكون بقية النساء كل واحدة محرم بمن معه هذا ما أقول به على العموم أنه لا بد من وجود الذكر الرجل المحرم لأمته وان النساء العناء فاجانب ولا يصح سفرهن مع امهن الا بوجود اخ او بوجود ذكر من لهن والله تعالى اصاب اسم النافذه الشيخ المراه التي اعتنى راسه تقصر ولم تسفر الا بعد اسبوعين وهي متزوجه فماذا فاء من احرم للعمره والحج ولم يتحلل ونسيان التقصر ففي لا يزال متلبسا بمحضورات الإحرام حتى يتحلل كما سمى الله عز وجل وشراء فإذا تركت المرأة تحلل ناسية ثم أصابت المحضورات تفرع على الوقوع في المحضورات مكيانا فما كان منها لا ينجب في قصة الأظاهر الشعر ونحن ذلك هذا تلزم فيه الفدية وكان أمكان منها من جبرا كطيب يغسل ويزال فحينئذ يضبط بالنسيان على القول بأن النسيان ينزل منزلة الجهل لحبيث الجعرانة على هذا لو جامعها زوجها فسدت عمرتها وتقصر حتى تخرج من العمراء الأولى وتتحلل لأن العمراء الفاسدة تتم لأنه إذا وقع الجماعة قبل التقصير فإنه يرسد العمراء في الثلالة فإن تكون ناسية لا أو متعمدة لا لأنها لا تتحلل من نسكها الذي ذخلت فيه إلا تقصير وحينئذ كونها طافت وسعت لا يخرجها من الشرمة التي هي فيها فإن وطعت إصابة زوجها لها قبل أن تقصر فإن حينئذ حط ما من البياء مع أهله قبل أن يتحللوا من العمر فتتم العنضة الأولى بالتحلم منها لأن الفاسد يتم أجبع العلماء لأن خاسد الحج والعمرة يتم لظاهر قولي تعالى واتمه الحج والعمرة لله فتتم هذه العمرة الخاسدة إن جامعها زوجها ثم تأتي بعمرة بدل عن هذه العمرة ويلدمها الدم جبران لوطي زوجها لها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمسكة المكرمة شارع المنفور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة اربعة ثلاثة اربعة اثنين ستة سبعة الكرام انتهت مادة هذا الشريط ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه التلاوة أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يحذرون هو الذي خلقكم من إِنَّكُمْ مَقْضَى أَجَلُهُ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تُمَكِّرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ مَكًا ً فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَهْلَصْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ جِرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ تَدورُ مِنْ تَحْتِهِمْ اهْلَكْنَا أُمَمًا بَذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِنطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنَاطِحٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَا نَكَلَّ طَغَيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد اتهزئ برتن من قبلك فحاق بالذين تقرون ما كانوا بني يتهزئون قل سيروا في الأرض ثم ننظروا كيف كان قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على السير رحمة ليجمعنكم إلى يوم الغيامة لا ريب فيه الذين قتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 من يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوت المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاتف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الضاهر فوق عباده وهو قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بي وبيلكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلوه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا اشهد قل ان ما هو اله و احد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون ابناهم الذين كفروا ان فهم لا يمنون ومن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يتلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله مَا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أن كتن وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْحَمُوا وَفِي آذَانٍ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْوا كُلَّ آلَةِ اللَّهِ إِذْ مِنُّوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِمُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ تَفَرُوا إِنْ هَلَى إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إِلَّا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليس لا نرد ولا نتذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ولو ردوا لعادوا لما نموا عنهم وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وضعوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قَالَ فذوقوا العذاب بما كنتم تكون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة, جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين قدِن عَمُ إِول يَحثُر كََّذ يغُونَ فَإَِّم لا إن تَذذبونَكَولَك النَّظَّالين وَلكِ الن الظَّالين لِآياجٍ ل يَجحَرُون وَلَقَدكُ الذبَ تظُر مِ قَبِلكَ فَفَضَو عَ ماَا كُذذِب وَُوبُ حتىَ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك منه النبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إحراضهم فإن استطعت أن تبتغي لفقا بالأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتحسيهم بآية وأن عشاء الله لجمعهم على الودا فلا تكونوا نهر الجن ثم ما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم الى وقالوا لو لا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينسل آيته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دافة في الأرض ولا خال يَظُنُّونَ بِجَلَالِ عَيْنِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا ثُغِرَتْ لَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ذُمًّا إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يجأ يجعله على صراطهم المتقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الزاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بَلِ الَّذِينَ تَدْعُونَ فَيَشْفَعُونَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِمْ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ هَتَيْنَا إِلَاءَ مِن قَبْلُ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ عَلَيْهِمْ يَتَضَرَّعُونَ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 حتى إذا فرحوا بما أوثوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقفع دادر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نطرف الآيات ثم هم يطفقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يغلك إلا القوم الظالمون وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَمُنذِرًا ثُمَّ آمَنَ وَأَسْلَحَ فَلَحَ فَلَحَ كُلُّ عَلِيمٌ وَلَا مَنْ يَحْزَنُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ عَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَأَعْلَمَنَّ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ أَن أُنْجِيَكُمْ وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ أَن أُعَذِّبَكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ قُلْ هل يستوي وَآذِبُهُمُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّنْ جَوْفٍ وَلَا شَفِيعٍ لَّيْسَ لَهُم مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ولا تقرد الذين يدعون ربا بالغداة والعسيب يريدون وجهة ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون هنا الظالمين وكذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من إن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم للشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كَذٰلِكَ رَبُّكَ عَلٰى النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَن يَعْلَمْ مِنْكُمْ سُوٓءَ أَنْذِهَانَتُهُمْ فَمَتٰبَ ثُمَّ كَذٰلِكَ مِنْ بَعْدِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ كَثِيرُ قل بني ذهيت أن أعبد الذين تدعون من جون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أم من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحقو إلا لله يقف الحق وهو خير الفاطي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيه لا يعلمها إلا هو ما في البل والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غرمات الأرض ولا ربد ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالنين ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يَغْفِرْ لَهُ ۙ يَجْعَل لَّهُۥ حتى إذا جاء أحدكم الموت توصته سننا وهم لا يفلقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات والبحر تدعونه تضرعا وقفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينزيكم منها ومن كل كرد ثم أنتم تشركون قلوا والقادر على نَذَعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْفِتَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْفِتَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ ضَعْفَكُمْ دَاءً سَبَعًا ﴿7﴾ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَّمَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿8﴾ قُلِ ٱتَّعِظُوا۟ بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تُعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى وَلَّا يُثًا إِكَ الشَّيطَار بَل تَقد بعددَ الذكْر مَُ فَو وما على الذين يتقون من حتابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة وذكر بني أن تبثل نفس مجا كثبت ليس لها إنجل الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدم لا يفقد منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم زراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يفكرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرز على أعقابنا بعد إذ هدان الله الذي الدم هو الشياطين في الارض حيران الذي الدم هو الشياطين في الارض حيران لم اصاب يدعون الى الهدى الي قل ان العالمين